لا تستخذوا من دوني وكيلا درية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتصدون في الأرض مرغتين ولتعلون علوا كبيرا فإذا جاء عدهونه ما بعثنا عليكم عبادا لنا قليب أخذ فجاه خلال ينادى وكانوا وكانه عدم الفولاذ وكانه يمكن ان يكون بينه وجعل له ان يكون له ان يكون أحسنتم ان يكون له ان يكون له ان يكون له ان أوعد الله خير سبيل سواجكم وليدخل كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما على تثبيه عسى ربكم رحمكم يرحمكم أي رحمكم وإن عدت معنا وجعلنا جهنم بل الكافرين هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين نؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان حجولا وجعلنا الليل والنهور آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم تعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلنا وتصينا وكل إنسان ألزمناه طال ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقى ونخرج له يوم القيامة كتابه يلقى يوم الشور كتابك إقرأ بنفسك اليوم عليك حساب وكل إِنَّ اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك اليوم عليك من اهتدى فانما يهتدي نفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تذر وذرثوا ازرعوا أخرى ولا تنتظروا زرعكم مصر أخرى وما صرنا معذبين حسنا بعد رسولنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مثرة فيها ففسقوا فيها فحق علينا قول فزمنا لا تدمير وكم أملكنا من القرون من بعد موحي وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد الْعَاجِلَةَ عجلنا له فيها ما لشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مدحورا من كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عجلنا لَهُ فِيهَا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلن كلا نمد هؤلاء من عباد وما كان عضاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إله آخر فتقعد مذنوبا محظونا رَبُّكَ ربك أن لا تعرضوا إلا إياه وبنه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كناهما فلا تخل لهما أفق ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقضى ربك أن تَعْبُدُوا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبنون عندك الكبر أحدهما أو كلاما لا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما رب وقو برحم ما كما رب يا مي صغير ربكم نعلم بما في نفوسكم ربكم نعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان الاولابين غفار وآذن حقا والمسكين وابن السبيل ولا تغذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتداء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغنونة إلى عنقك ولن تبزبها كل البسط ولا تبزبها كل البسط فتقعد من محسورا إن ربك يرسط رص لمن يشاء ويقدر إنه كان لعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم فشيا إملاء نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا ولا تقربوا إنه كان فاحشا إنه كان ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف, القتل فلا يسرف القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مانا اليسيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشزه وأوفروا بالعهد إن العهد كان مسورا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ إِذَا كُنْتَ تَمُوزِنُ بِالْقِسْطِ مُسْتَقِيمًا ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَنْ تَظْلِمَ مَن لَّيسَ لك بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عنه مسؤولا وَلَا بِهِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحينك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلى هن صرف الطائف جهنم ملوما مدحورا ربكم من ممدحورا أَفَأَصْبَحَكُمْ رَبَّكُمْ بِالْبَلِيرَةِ وَالسَّقَدَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ۚۚ إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صوفنا فيهم ذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نهورا قل لو كان معه آلية كما يقولون إذا لم تغوا إذا ذي العرش سبيلا سبحانه, سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم, ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا عنا قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا وَإِذَا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يسمعون به إذ يسمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يكون الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ورغوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا كنا عظاما اينما لنبعثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يذكر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره فسينغفون اليك رؤوسهم ويقولون متى وقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتسجيبون بحمله يوم يدعوكم فتسجيبون بحمله وتغنون إلا بالسوق إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان علوا مبيلا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد خضرنا بعض النبيين على بعضهم واتينا ذا تذبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يمكنك اشفضر عنكم وَمَا لَهُمْ تَحْوِيلَا أَلَمْ يَكُنِ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ وَسِعَتْهُمْ أَفْرَادًا وَيَرْجُونَ رَحْمَةً وَيَخَافُونَ عَذَابًا إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِن مِّن قُرًى نَحْنُ مُنْقِذُونَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ عَذِّبُهَا عَذَابًا شديدا كان ذلك في الكتاب مصطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا أن القدر رسرة فظلموا وَمَا وما نرسل بالآيات إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ وإذ قلنا لك أَحَاطَ ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة إلا فتنة للناس وشجرة ملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا فريانا كبيرا تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبريس إلا إبريس قال أسجد لمن خلق طيما قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني يوم القيامة لأحسن كان ذريته إلا خليلا قال ذهب من تبعك منهم فإن جهنم جزا جذاء موفورة واستفز من الصفات منهم بصوتك وأجلب عليهم بقائلك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشارك بالأواد والأولاد وعدهم وعدهم ولا يعدو الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكينا ربكم الذي يزينكم الفلك في البحر لتمتقوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مزكم الظبو في البحر ظلنا تدعون إلا فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يرصب لكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم في تارة أخرى فيرسل عليكم قاصبا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل ناس بإمامهم فمن نوزي كتابه بيمينه فأولئك يفرهون كتابا ولا يظلمون فتينا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أرحينا إليك لتفسر علينا غيره وإذا لا استخدوك خليلا ولولا أن سبتناك لقد تتسركوا إليهم شيئا قليلا إذا لا كضعف ضعف الحياة وضعف المماث ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كانوا ليستفذونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدنوك الشمس إذا غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا مصيرا وقل جاه الحق وساق الباطل إن الباطل كان ذهنقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإلى أن عنا على الإنسان أعرم ولأ بجانبه وإذا مسه الشهر وكان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن الرؤوس قل اطوح من نبر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا نبذابا بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك جبيرا قل لئن سمعت إنس والجن عليك مثل هذا القرآن لا يأتون, بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنت نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تصفى السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والبلائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى بالسماء ولن نؤمن بركيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قلوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة ويقول مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شديدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم موليا من دونه وَمَن يَهْدِ الله فهو المهتد وَمَن يضلل فَلَن تجد لهم وَلِيًّا من دونه ونحشرهم يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وجوههم عُمْيًا وبكما وَصُمًّا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مأواهم جهنم كلما خبت بذلهم سعيرا ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أيذا كنا عراما ورفاتا أئنا ذهبعثون خلقا جديدا اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابغضوا المولى الا كفورا قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق فَأَفَاقَ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقْنَا آتَيْنَا مُوسَىٰ ثَفَارَ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إلى إِذْ جَاءَهُمْ فقال لهم فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لأظنك يا فرعون متبورا فأراد أن يستفزهم من الترق فأغلقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائي نسكن الأرض فإذا جمعنا وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكر ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين موتوا العلم من قبله إذا يسلى عليهم يخرون للأذقان سجداً, سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجار بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في المرس ولم يكن له ولي من الزل وكبر تكبيرا.